إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سأله خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نسأل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.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 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِير وأسروا قَوْلَكُمْ أَوِ جهروا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور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 فتنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم